بوك تو ترينيست ثلاثة عشر دينوستي الأنشطة والأعمال كاك فبرا في مارتا ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ تيا رباطي فوف اوفيس هي تشتغل في المكتب؟ هي تشتغل في المكتب تيا رباطي من الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر كدأ مارتا؟ أين مارتا؟ اين مارتا؟ في الكينو في السينما في السينما. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ той следва в университета. Хуа, юдари суфимя. Хуа ядрос фи елжамиа. Той учи езици. Хуа, я удари сурат. Хуа ядро слат. Къде е петър. Айна питър. Айна питър. В кафенето. في المقهى في المقهى <تصفيق> هو يشرب قهوه هو يشرب قهوة <تصفيق> <تصفيق> إلى أين يحبون ان يذهبوا <تصفيق> الى <يحبون> <تصفيق> إلى الحفلة, إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية توبيتش داسلوشات موزيكا هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى تكاداني <تصفيق> أوبيتشا دخودات إلى أين لا يحبون أن يذهبوا Иля Ейн, Лею Хебун, Енят Хабу? В дискотека. Иля Диско. Иля Ел Диско. Те не обичат да танцуват. Хум, Лею Хебун, Хом Хум, Лею Хебун, Аракс.